بسم الله الرحمن الرحيم 118. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم لا تَتَّخِذُوا عَهْدِي وَعْدًا وَقُمْ أُولِيَاءَ الْقُدْسِ إِلَيَّ بِالْمَوْعِدِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جاء وان قلدت كمفوع بما جاء فَسِرُونَا إِلَيْهِمْ بِالْمَوْعِدِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَن يَفْعَلْ مِنْكُمْ فَاقْدُرْ ضَلَالًا سَرَّاء قوم وامسنا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 Oh فَأَنَا بِكُمْ وَبَيْنَنا وَبَيْنَكُمْ اللَّآذَةُ وَالْبُرْءُ فَأَذَنْتُكُمْ بِالْحَجِّ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا تُخْزُونَهُمْ فِي الدُّنْيَا 117. أنت العزيز الحكيم ربنا أَن تَ اللَّزُ الحَق لَقَد كانََ لَكُب فيب أُسوَةٌ حسَنَةُِّمَنْ كَانَ يَوّْ ال وَّم وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُ الْحَمِيدُ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَاذَئِينَ 115. والله قدير 116. والله غفور رحيم 117. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلون سَيُقْ <مكسطوا> إِلَيْهِم إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ <المكسطين> कौन जी ومن يتغلهم فغل 117. فامتحنوهن الله الى لنقف لا Thank <laughs> you. Bye. <laughs> 124. يبايع 119. ولا love